إِا سَنُ الق عَلَكَ قَوْلًا فَقِيلَ إِ نَا شِئةَ الليْلِه أَشَدُّ وَطَأَو وَأَقَوَم قِيلَ إَِّ لَكَ فهار سَبَبحَ قَوِيلَ وَذْكُ ر اسمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّل الْ إِلَيْهِ تَبتِيلَ.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 كان له وج히ما وطعاما ذاغصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا ارسلنا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 أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن فَتَابَ تحصوه فتاب مَا فقرؤوا ما تيسر